والنجاة والظفر. قال الله تعالى على لسان امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وواصلت امرأة العزيز كلامها قائلة وما أنزه نفسي عن إرادة السوء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 إذن هذه الآية الثالثة والخمسون حكاية ربنا جل جلاله عن هذه المرأة فهي قد أجابت حينما سئلت وايضا قد شرحت ذلك ولو في مركز تفسير جزاهم الله خيرا قال وواصلت امرأة العزيز كلامها قائلة ثم فسروا قولها بقولهم وما ابرئ نفسي وما أنزه نفسي عن إرادة السوء. إن النفس الأمارة موجودة ولكن الإنسان يدفعها بالإيمان وبمخافة الله تعالى وبالعمل الصالح وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وقال الملك لأعوانه لما تبين براءة يوسف وعلمه جئوني به أجعله خالصا لنفسي فجاؤوه به فلما كلمه وتبين له علمه وعقله قال له إنك يا يوسف قد صرت اليوم عندنا صاحب مكانة وجاهن ومؤتمن وربنا جل جلاله يمنح لعبده المؤمن حينما يكون العبد على ما يريده الله وعلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى قال اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم قال يوسف للملك ولني على حفظ خزائن المال والأقوات في أرض مصر فإني خازن أمين ذو علم وبصير بما اتولاه إذا يوسف عليه السلام أراد أن يخدم البشرية بأن ينظم لهم أمور التمويل والادخار حسبه لله تعالى ولأجل نجعل يجعل هذا بابا وسبيلا للدعوة إلى الله تعالى وربنا جل جلاله قال مبينا نعمته على يوسف حتى يرغب كل مؤمن بالعمل الصالح لاجل أن ينال الخير والبركه فسنه الله تعالى في عباده المحسنين انه يعجل لهم الاحسان في الدنيا قبل الاخره وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء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 ولا نضيع ثواب المفسدين بل نوفيهم إياه كاملا غير منقوص هذا التفسير تفسير صحيح ولكن لا بد من الإشارات الدعوية فربنا جل جلاله يبين نعمته ومنته على عبده الصالح فقال وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ففي ذلك نعمة التمهيد يتبوأ منها حيث يشاء فقد أصبحت له رئاسة وإمارة جريدة ثم قال الله تعالى مبينا سنته في عباده نصيب برحمتنا من نشاء فربنا جل جلاله يرحم من يشاء من عباده بأن يمكن لهم في الأرض ويمكن لهم السبل والأسفاب للوصول إلى هذا ثم قال تعالى مرغباً المؤمنين أجمعين بأن يكونوا على سبيل الإحسان فقال ولا نضيع أجر المحسنين نصيب برحمتنا من نشاء فهذا من رحمة الله ولا نضيع أجر المحسنين حتى الانسان يجد لاجل أن يستدر رحمة الله ولما بين ربنا جل جلاله هذه البشار العاجله وهذا الخير العاجل قال ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون نعم الآية السابقة تفسيره وكما مننا على يوسف بالبراءة والخلاص من السجن مننا عليه بالتبكين له في مصر ينزل ويقيم في أي مكان شاء نعطي من رحمتنا في الدنيا من نشاء من عبادنا ولا نضيع ثواب المحسنين بل نعطيهم إياه كاملا غير منقص أما تفسير آية 57 ولثواب الله الذي أعده في الاخره خير من ثواب الدنيا للذين آمنوا بالله وكانوا يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهه وهن الأخوة قد فسروا هذا بالثواب لأن الثواب يثوب إلى صاحبه بالخير والبركة وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكر وقدم إخوة يوسف إلى أرض مصر في بطاعة لهم فدخلوا عليه فعرف أنهم إخوته ولم يعرف أنه أخوهم لطول المدة وتغير هيئته لانه كان صبيا حين رموه في البئر وهذا يدل على فطنة حينما عرفهم نعم ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني أوف الكيل وانا خير المنزلين ولما اعطاهم ما طلبوا من الميرة والزاد قال بعد أن أخبروه أن لهم اخا من أبيهم تركوه عند أبيهم جي بأخيكم من أبيكم أزدكم حمل بعير ألا ترون أني أكمل الكيل ولا أنقصه وأنا خير المضيفين إذن هو كان من أهل الضيافه وأهل الخير وأهل الفضل فمن نزل عنده أكرمه فإن لم تأتون به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فإن لم تجئوني به تبين كذبكم في دعواتكم أن لكم أخا من أبيكم فلن أكيد لكم طعاما ولا تقربوا بلدي قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون فأجابه إخوة يوسف قائلين سنطلبه من أبيه ونجتهد في ذلك وإنا لفاعلون ما أمرتنا به دون تقصير وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون وقال يوسف لعماله ردوا بضاعة هؤلاء إليهم حتى يعرف عند عودتهم أننا لم نبتعها منهم وهذا يجبرهم على الرجوع ثانية ومعهم أخوهم ليثبتوا ليوسف صدقهم ويقبل منهم بضاعتهم نعم فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نفتل قال سنراود عن باه وانا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نفتل وانا له لحافظون فلما رجعوا الى ابيهم وقصوا عليه ما كان من اكرام يوسف لهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل ان لم نات باخينا معنا فابعثه معنا فانك ان بعثته معنا نكثر الطعام و لنتعهد لك بحفظه حتى يرجع اليك سالما من فوائد الايه اولا من اعداء المؤمن نفسه التي بين جنبيها لذا وجب عليه مراقبتها وتقويم وجادها اشتراط العلم الأمان في من تولى منصبا يصلح به أمر العام بيان أن في الآخر من فضل الله إنما هو خير وأبقى وأفضل لأهل الايمان جواد طلب الرجل المنصب ومدحه لنفسه ان دعت الحاجه وكان مريدا للخير والصلاح هذا بالله التوفيق ونسال الله ان يرزقنا واياكم الخير والصلاح هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته